سَنُنَّكَ كَاذِبٌ إِلَى رَبِّكَ كَذْحَمٌ فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا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 به كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقى والقمر إذا تسقى تركبنا طبقا عو قبقة فما لهم, لهم الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير من